لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادع في آيات الله إلا الذين يجفروا فلا يغرمك بقلبهم لهم قوم ذوء والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادعوا فاستحضوا به الحق فاصلتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا ان لهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وشعة كل شيء رحمة وعلما وشعة كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واشتبعوا ربنا وادخلهم جنات عدله التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وفهم السيئات ومن تقل السيئات يومهر فقد رحمته ولانته هو الفوز العظيم إِنَّ الذي فَيَرَوْنَ يُنَادُونَ لَمْ يَكُنْ وَلَأَشَدُّ مِنْ مَا كُنْتُمْ أَمْ خُتِمَ عَلَيْكُم إِذَا دُعُوا قالوا ربنا أمثنا سنتين وأحييتنا سنتين وأحييتنا سنتين فا اخترتنا بذنوكنا فهم إلى خروج من سبيل ذلك لأنه إلى دعي الله وحده كفرتم وإن يشهر فيه تؤمنوا فالحكم لله العلي هو الذي ينيكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فدعوا الله مخلصين له ولو كره السافرون رفيع الدرجات للعرش يلقم من على من ويجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب فسئل القلوب لدى الحناء الكاظمين ما للرجلين من حمل ولا الأعين وما في السدور والله يقبي بالحق والذين يجعون من دون لا يقبون لشيء البصير أولا يسيروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين جاهدوا لست منهم في الأرض فأخذهم الله في ذنوبهم وما كان لهم من الله من من كانت تاتيهم رسلهم بالبنان فكفروا فاقلهم الله انه قوي شديد العقاب ولقد رَبُّكَ موسى لَّا وسلطان مبين إِيَّاهُ فرعون وهامان ۚ فقالوا ساحر عِندَكَ وصلوا أبناء الذين آمنوا معه كفر الله يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل سنعه ليسلم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول الله وقد جاءكم بالبيناء من ربكم وان كاذبا كذب وإن يكن صادقا يسبكم بحض الذي يعجكم إن الله لا ينجي منه مثل جهد قوم نوح وآج وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعظام عليكم يوم الزناد يَوْمَ تولوا المجدرين ما لكم من الله العافي ومن يقلل الله فما له منها ولقد جاء القوم مِنْ من قبل بالبيان فما جلتم في شتى مما جاء. الله من بعدي رسولا كذلك يبلّ الله من هو مسيح مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغي سلطان عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يقبع الله على كل خلف متكبر جبار وقال في عون يا من غني صر أن لي أبلغ الأسباب أسباب السماء تبقى أهل موسى وإني. وأنه كاذبا وكذلك ذينا الفرعون سوء وَمَنْ وسد عن السمين وما كيد فرعون إلا في سباب وقال الذي آمن يا قوم اتبعوا سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الآية الدنيا متاع وإن فَأَن يَأْتُوكَ قَرًا وَنَادَيْنَاكَ ومن عمل صالحا من ذلك إن أو أنسا وهو مؤمن فهولئك يدخلون الجنة يرزقون تدعونني إلى النار تدعونني أجهر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أبعوكم إلى العزيز الوفا there, girl. فاهون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ان فرعون اشد العذاب وان يتحجون في النار فيقول الضعفاء تكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا مغنون عنا نصيبا كَمَا بَيَّنَ الْآَنَة وَقَالَ لَنَا نَذِنَ قُلْنَا سُجَهَ فَقُمْ رسلكم بالبينات قالوا بناك قالوا فدعوا وما زعاق الكافرين إلا في ضلاء والسوق لمن بك وتذبح بحظ ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادرون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم الا شكر ما هم ببال طين فاستعين بالله, أشتعل بالله هو لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن السر الناس لا يعلمون وما يسر الأعمى والبصير والذين آمدوا وعملوا ولا المسيء قليلا ما تبشرون إن الشاعة لآهية لا, لا ريب فيها ولكن أثر الناس لا وَضَعْ لَرَبُّكُمْ اجْعُونِي أَشْتَهِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَجِّرُونَ عَنْ عِبَادَكِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِلِينَ الله الذي جعل لكم الله الذي جعل لكم الْأَرْضَ طرى والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الصيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخرطين له الدين الحمد لله رب العالمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من الله ولتبلغوا تذل غ ولعلكم م إلى الذين يجاهلون في آيات الله أما يشرحون الذين جذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأولان في أعناقهم والسلاسل يصحبون في يرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون إن دون الله قانوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو قبل شيئا فلا لذلك الله الكافرين ذلكم بما كنتم تبرحون في الأرض الغير حظ وجمال كنتم تبرحون ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فغش مسوى المتكفلين والذين لَهُمْ آيَةً وَلَنَضْرِبَ فإلينا يرجعون ولقد ۖ رسلا من قبل ذُو ما قصصنا عليك ومنهم من لم قصص عليك وما كان رسول أي يعبد آية إلا بالله الله. فإذا جاء أمر الله القبيى بالحف وقسروا هلسى المبطلون الله الذي جعل لكم الأنوام من لترتبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتملغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الخلف تؤمنون ويريكم آياته فأي آيات الله؟ الذين دموا قبلهم كانوا أثر منهم وأجدت قوة في الأرض وآثارا في الأرض فما أغنى وكانوا يشبهون فلما جاءتهم رسلهم جلب البينات فالحوا بما عندهم من العلم وعاقمهم